بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبل من قرن فنادا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر واجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ألمشوا واصدروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب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 ما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جون أَنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ حِوَّرَذُوا وَفِرَعُوا ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأِكْهَةِ هُنَا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 وقالوا ربنا قد جلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وانقر أبدا ذا وذل الأئب إنو أواب إن سخر الجبال ما سبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ خَصْمٍ إِذْ تَوَلَّى الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ دَفَّ فَزِعًا مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ قَضَىٰ مُنَبِّرٌ بَغَىٰ بَغْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعزة ولي نعزة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجبك إلى نعاجبي وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعمروا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر وغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحق بين الناس بالحق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 وما خلقنا السناء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْمُصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو قَرَؤُوا الْأَلْبَابَ وَوَهَبَنَا لَنَا هُدًى ثُمَّ نِعْمَ مَأْوَى إِنَّهُ هُوَ الْأَوَابُ إِذْ نُيْبُوا عَلَيَّ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ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 ولقد فتن الناس نيمانا وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب. قال ربي افر لي وهب لي ملك لا يبدي أحدا من بعدي إن كأنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رفاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواب وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أقاصنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له وين لنا لز وحسن ما والقر عبدنا أيوب إذ ناداه ربه أنى مسني الشيطان بنصبه عذاب أركض بجلك هذا موت سلم بارد وشراب وَوَهَبَ لَنَا لَهُ أَنْ لَهُ وَمِثْلُهُ مَا وَرْحَمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِرْفَ فَضْرٍ بِهِ وَلَا تَخُنْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم العبد إنه أوآب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناه قصتك ردار، وإنهما دنا لمن المصطفين الأخيار، والقر إسماعيل واليس وذا الكفل، وكلهم من الأخيار. هذا ذك. وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَأَحْسَنُ مَآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَفْتَّحَةً لَهُمُ الْأبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا برزقنا ما له من نفاذ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس النهاد هذا فليذوكوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواب فغض مقتحم معكم لا مرحبا بكم إنهم صالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا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 الله الواحد القاهر رب السماوات والأرض وما بينهما الغزيز الغفور قل هو نبي ناصي أنتم عنه مغرمون ما كان لي من علم بِالْمَلَإِ الْأَعْلَاءِ يَخْتَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إذ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إن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 وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك نعنتي إلى يوم الدين قال رب فآم إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المضارين. إلى يوم الوقف المعلوم، قال فبعزتك لا أوجين لهم أجمعين. إلا عبادك منهم المفلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن زهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما